فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول عندما يخبرنا قائد الطائرة أننا سنتجاوز أو سنحاذي الميقات بعد قليل فهل يؤخذ بقوله في المحاذاة حيث إن السرعة كبيرة جدا أم يتقدم في الإحرام من حين يقول لهم ترى قريب من الميقات يحرم يتهيأ ويحرم لألا يتجاوز الميقات هم ينبهونه قبل من باب الاحتياط ينبهونه من قبل هذا الطيب منهم لاجل الاحتياط ما يتجاوز الميقات بدون حرام ومن حين يقولون هذا تهيئ الاحرام ويحرم